عبذا غصر بمدن ذي اللي ذي يكوغف مدن اذا نسي عبذا مدن ذي شربين يتغرون وإن كنيس خراضا وإن يكتشمن إذنان لا يتغروا ذي مدن ذي شر يكوغف منا اللي جنون